بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 يَمَدُّكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَعْلُوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستقوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 إلا الذين صبروا من الصالحين أولئك لهم موفرته وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائقهم به صدرك أي يقولوا لولا عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكير أم يقولون افتراه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 وَمَن يَكُو بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَعُمَ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 ألا تعبدوا إلا الله إني أخاق عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بعد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا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 Wahai kaum yang yancuri dari Allah, aku perat them, apakah tak kau ingat? Aku takkan memberitahu kau tentang kekuasaan Allah, ولا takkan memberitahu kau tentang rahasia-Nya. Aku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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأثنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قبل قَوْمَهُ يَسْخَرُونَ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتَوْفَى تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارثت النور كل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبط عليه القول ومن آمن وما آمن معه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 dan dia berjumpa dengan mereka dalam kejahatan seperti kejahatan dan menyebabkan Nuh ibn dan dia berjumpa di tempat ya abu, dia berjumpa dengan kami dan tidak berjumpa dengan قَال لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أُمُّ بِالْعَيْنَكِ وَيَا سَمَا وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب انت Nabni min ahli, wainna ugdak al huff, wa anta akmu al hakimin. Qal ya nuj, innu leis min ahlik, innu amalu qair falih. Fala tafsalni ma leis lek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 يقول يا نوح ابق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم kepada kamu dari amanah ilmu yang dihimpun, hingga kepadamu apa yang kamu tidak tahu. Dan tidak ada umat وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مسترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينتنا وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن قال إن Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak atasku kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak atasku kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرَنَا نَجِيْنَهُ دَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِيْنَهُمْ وَنَجِيْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ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 Kata, Ya Salih, aku sudah pernah menjadi orang yang meragukan sebelum ini. Namun sekarang kita harus beriman kepada apa yang Allah berikan ما تدعونا إليه مريب؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن يعصني من الله إن عصيته. فَمَا تَذِيدُونَ نِيغَرَتَهُ غيرَ تَثِيرٍ وَيَا هذه هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلَ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغلوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود؟ Walaupun jangan turunlah Ibrahim bil Bishrak, Alu Salama. Qal Salam. Fama labitha ajab bil gelin paniz. Falam يُنْزِلُونَ إِلَيْنَا نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة قَالُوا لَا تَقْفُ إِنَّا أُسْنِئَ إِلَى قَوْمٍ ظَالِمُونَ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعكوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجود وهذا بعلي شيطا إن هذا لشيء عجيب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 تُولِ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهٌ مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنِ الذَّائِنَةِ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا نُطًاسِيَ أَبِيهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ, بهم ذَرًّا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 قالوا يا رؤس إن رسل ربك لن يصلوا إلي فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيد منبود مسومة عند ربك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 بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصف ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقيَّةُ اللَّهِ قَيُّرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّ عَلَيْكُم بِحَكِيرٍ قَالُوا يَا شُعِيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْبُوكَ أَن تَرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَا في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيكم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أرأيكم أريد أن أقالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمن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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعمدوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رطيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا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 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْدِ وَأُتْبِعُمْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْزُ الْمَرْكُودِ Zalik min amba al Quran kufuh عليك minha qaimu wa pucid, wa ma zulmnahum, walaikin أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تثبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة INNA AKHDHAHU ALIMUN SHADID INNA FI DHANIKA LA AYATAL LIMAN KHAFA AZABAL AKHIRAH DHANIKA YAUMUN MAJMA'UN LIL NAS WA DHANIKA MASHHUD WA لا يقرؤوا إلا لأجل محدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا فتن النار لهم فيها زفير وشهيق Khalidin dih, ma dalamnya langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Inilah Allah yang berbuat sesuka hati. Dan orang-orang yang berbuat salah, mereka akan Sembahat dan bumi, tidak ada yang dikehendaki oleh Allah melainkan dengan cara yang tidak berzat. Janganlah kamu berada di tempat yang disembah ويأخذ آباؤهم من قبل وإنا لم وفقوهم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بطير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من 109. وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل 110. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ من آنَجَيْنَا مِنْهُمْ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 إِذَا سَوَّى وَلَا يَزَانُونَ مُفْتَنِينَ إِلَّا مَن عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن